واجه الله السلام عليكم, ورحمة الله, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الترجمة قصد المصنف بها التنبيه إلى ما يناله اهل التوحيد من الفضل والفضل والمزية والخصيصة فقوله باب فضل التوحيد وما يكثره، فالعطف هنا ليس للبغايرة بل هو من عطف الخاص على العام لأن من ثمرات التوحيد وخصائصه وفضائله التي ينالها أهله يوم القيامة تكفير الذنوب وذلكم أن من لقي الله من أهل التوحيد على كبيرة كان تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه لم يخلده في النار وهذه الآية آية الأنعام تفسيرها كما يأتي أولا قوله يلبس والمعنى يخلط فمعنى الآية على وجه الإجمال وعيد الله سبحانه وتعالى من خلط إيمانه بظلم بأنه لا أمن له ليس آمنا وليس على هدى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم متدون وقد جاء تفسير الظلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب محمد فقالوا أينا لم يظلم نفسه أو أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فبان بهذا التقرير أن الظلم الذي نفى الله عن أهله, أهله الأمن والهداية هو الشرك بالله وليس كل ظلم فهون ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وكانوا قد فهموا من الآية عمومها وأن كل ظالم لا ليس مهتدي ولا أمن له في الآخرة من عذاب الله وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الأمن أمنان أمن أمن من دخول النار وهذا يناله كل وكل من لقي الله على التوحيد سالما من المعاصي أمن تام من دخول النار والثاني أمن من الخلود فيها وهذا في حق من لقي الله موحدا لكن مصرا على كبيرة فهو تحت مشيئة الله فينال الأمن من الخلود ولا ينال ولا ولا, ولا يقال آمن من الدخول فهو آمن من الخلود في النار لما ذكرنا آنفا أنه تحت المشيئة أي من لقي الله موحدا مصرا على كبيرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار والهداية هدايتان هداية تامة وثمرتها الأمن التام وهداية ناقصة وثمرتها الأمن الناقص الذي هو أمن من الخلود لا أمن من الدخول فإذا تقرر هذا يعلم كل مسلم ومسلمة أن الظلم أقشام ثلاثة أحدها ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة ومن مات عليه كان خالدا مخلدا في النار وهذا هو, وهذا هو الشرك الأكبر الثاني ظلم تحت المشيئة وهذا ما دون الشرك من كبائر الذنوب الثالث ظلم لا يترك الله من شيء بل يقتص فيه من الظالم للمظلوم وهذا ظلم العباد فيما بينهم بل ظلم جميع المخلوقات حتى لو ظلم حيوانا يخشى عليه من ظلمه إياه النص الثاني من نصوص الباب حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وهذا الحديث يتضمن ما يأتي أولا تعظيم قدر الشهادتين وهما كما دل عليه الكتاب والسلة هما أصل الإسلام وأساسه فبشهادة لا إله إلا الله يتحقق للمرء تجريد الإخلاص لله وحده، وبتحقيق شهادة أن محمد الرسول الله يتحقق للعبد تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما الشرطان الذي اللذان لا يقبل الله عبادة دونهما. ثانياً الثاني ما كانتوا محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام فالحديث نص صريح أنهما أبدان لله شرفهما الله بالنبوة والرسالة وهذا تنبيه إلى أنه يجب الإيمان بكل نبي أرسله إجمالاً في محل الإجمال وتفصيلاً في محل التفصيل وأنهما ليس لهما من العبادة شيء بل هما عبدان لا يعبدان ورسولان لا يكذبان بل يطاعان ولا يعص ولا يعصيان وفي هذا رد على أهل الغلو والجفاء من الأمتين فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من غلا فيه ورفع رتبته إلى رتبة العب إلى رتبة الألويه وكذلك حصل من أمة عيسى فإنهم وهم النصارى فإنهم غلوا فيه حتى عبدوه وأمته وأهل الجفاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين نبذوا سنته وراء الظهور وركب البدع والمحدثات فبقدر ما يركبون من الحوادث والبدع يفوت عليهم من, من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه ما يفوتون وأهل الجفا في عيسى صلى الله عليه وسلم هم اليهود الذين أضاعوا قدره وجفوا حتى رموا أمه بالبه وسعوا قبحهم الله في قتل المشيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أمر يتعلق بمكانة عيش ابن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمه وهذه المكانة أن بالإضافة إلى ما تقدم أنه كلمته ألقاها أنها كلمة الله أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وهذه الكلمة هي كلمة كن كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الثاني أنه روح والمعنى أنه روح أنه أنه نفخ الروح الذي أرسله الله إلى مريم عليها السلام فنفخت في درعها فشرت نفخة من منفج الرحم فخلق الله ذلك الجنين صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أو الرابع مما تضمّنوا حديث العبادة وجوب الشهادة بأن كل من الجنة والنار حق، فهما حق، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وفي صحيح البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت, فقالت الجنة ما لها فيها مساكين الناس وضعفاؤهم وقالت النار ما لها فيها ضع فيها الجبارون وفي رواية مالي في كل عتل جواظ مستكبر فقال الله لهما فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي وأذب بك من أشاء ولك ليكما علي ملؤها وخاتم صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي يجب الشهادة لله بها وأن حق فقال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل والمعنى أن من كان شهد لله بهذه الأمور صادقا من قلبه موقنا مخلصا فما آله إلى الجنة وقوله على ما كان من عمل من طاعة ومعصية أو صلاح وفساد وهذا من الأدلة على أن من لقي الله على التوحيد كان من أهل الجنة قطعا فالجنة يا سامعين من المسلمين والمسلمات مقطوع بها للموحد وإن دخل النار جراء كبيرة ذقي الله عليها دون توبة فإنه لا يخلد في النار مآله إلى الجنة وحديث عتبان أو ويقال عتبان بن مالك رضي الله عنه له قصة ليس هذا موضعها وقد أفاد فائدتين أولاهما وجوب الإخلاص في لا إله إلا الله وأنه ليس المراد مجرد قولها وهذا هو محل الشاهد يبتغي بذلك وجه الله الثاني تحريم النار على من أخلص لله هذه الشهادة شهادة ألا إله إلا الله واليعلم كل مسلم ومسلم أن التحريم في هذا الحديث وأمثاله على ضربين أحدهما تحريم دخول كما أسلفنا في تقرير الأمن التام وثانيهما تحريم وخلود كما أسلفنا في الأمن الناقص وثمت فائدة ثالثة وهي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وتابع قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات سبع وآمره النغل والأراضي السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أبوه بن حبان والحكم وصححه هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق أبي الحيثم أو أبي السمح دراج عن أبي الحيثم وهذه السلسلة ضعيفة. ولكن المصنف رحمه الله أظنه نظر إلى أمرين أحدهما تصحيح الحاكم له ومعلوم لدى أهل الحديث أن الحاكم متساهل في التصحيح ماشي الثاني ما أفاده من معنى وهو لا إله إلا الله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 أتيتك بقرارها بغفرة هذا الحديث كم حسنه الترمذي هو حديث الحسن ومن الحديث الصالح للاحتجاج بها وقد أفاد فوائد إحداها إثبات الكلام لله وهذا يفيده قال الله تعالى فهو من الاحاديث القدسية التي لفظها ومعنىها من الله تعالى وبسط هذه المشألة محله علوم القرآن الفائدة الثانية وهي محل, محل الشاهد في قوله في بقرابها مغفرة والقراب يعني ما يقارب ملأه والمعنى وعد الله سبحانه وتعالى من لقيه على التوحيد بمغفر بمغفرته ذنوبه وإن كانت ملأ الأرض أو تقارب منها وهذا كذلك من الأدلة الصريحة لأهل السنة والجماعة أن من لقي الله وحده. طبعاً عندهم و بعد ما تبلغ <تصفيق> <ج Endwear. م> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما قلت يعني عملت كتم. هاه. هم كنا نعلو لأبن اللي خلص صلاة، ناه؟ لا لا هذا اهمل الشيء نحاول اهم لا اهم شي تنتخل لا لا اهم نعم لا ثالثة القيد في هذا الورد وهذه معنا شيخ نعم نعم نعم القيد في هذه المث نقيتني لا دش وهذا يفيد أن لقي الله مسلم إن كان شد أكبر لا مغفر ولا خروط من النار وإن كان الشرك أصدر فإنه داخل تحت الوعيد لا تحت المشيئة وبسط هذه المسألة يأتي في باب, في باب الخوف من الشرك إن شاء الله تعالى هذا حاصل ما أفاده هذا الباب و ونبه الإخوة يا شيخ خالد نعم. إلى أن الأربعاء القادم مسافر نعم. بأمر طرأ مسافر له جدة اللقاء إن شاء الله في الأربعاء بعد القادم بحول الله تعالى وأرجم من فضلتك يا شيخ خالد نعم بارك الله. أنت أو من تنيبه نعم. أن تجمع الأسئلة وتفرزوها ثم يعرض علينا إن شاء الله السؤال الواضح لا. المختصر لا. حتى نجيب إن شاء الله عليها بعد عدة أبواب وفق الله الجميع لما فيه مرضاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم شيخنا وبركاته الله فيكم نفع الله وقال